الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم آمئ تجلدته ولا تأخذك بهما ولا تأخذك بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لا من الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينات وتحسبونه هينو وهو عد الله عظيم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 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَاللَّيْتُ ضَرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِي نَزِيَّتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائ أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمالهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإماءكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله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 وَآتُوهُم مِّمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ الَّذِي آتَاكُم وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهْ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِكَ رَاهِنٌ وَفُورُ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوَعِّزَةً لِلْمُتَّقِينَ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 يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّهُ نَارٌ نُورٌ, على نور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 رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيعا الذكر الله وإقام الصلاة وإيتا الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 أو كظلمات في بحر اللدي يغساه موج من فوقه موج من فوقه سحاب.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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنابرقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل ونهاية النهار إن في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 أفي قلوبهم مرض أم ترابوا أم يخافون أن يحيف اللَّهُ عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا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 ولا يمكنا لنا لهم دينهم الذي ارتضوا لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الوسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير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 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ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 أو بيوت أعمانكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا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 إخوانكم في شركة الإبداع للعالم الإسلامي للقاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته